كَتَبَ الله عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ سَاقَطُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُسَاهِ سديد العقاب ما قطعت من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.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 رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأرنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا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 يَتَغَوَّنُ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَكُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ كُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَإِنْ كُوتِلْتُمْ قتلتم لنا نصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن لَا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يوالون الأدبار ثم لا ينصرون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 جذور بأسهم بينهم شديدة تحسبهم جميعا وكلوبهم ست ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.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 كهم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن الله هذا القرآن على جبل الله رأيته خاسعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون